الحمد لله محمد وحير يليق الذاتي وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة والسلامة لتليقات ذاتها الكريمة وبعض فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث مرسولا منها عن تفسير صورة النبا لما زل نسأل الله سبحانه وتعالى أي رفع نهد وايا من عَلَى على تمامها وويعلمنا من الدنيا اننا عين العلم والعمل اننا رب سميع من مجيب الدعاء تحدثت مع حضراتكم مؤخرا ان هذه الصوره جاءت تطالب على الذين انكروا خبر القيامه والبعث الذين تشككوا في خبر القيامة والبعث وما هم الطبعي يشككونها في قدرة الله سبحانه وتعالى وما هنا صق الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة من العديدة وما يشير إلى إمكانية وقوى البعث وما يشير إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وخير السلال كما قلت مستغيل به على البعث وعلى القرامة إلى ما هو المشئ والخلق الذي بدأ الخلق وأودد من العدم يسهل عليه أن يعيده مرة أخرى كما قال سبحانه وتعالى وهي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه ومنها بدى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> يأتي الدلاءلى على عظيم إجراته في بداية خلقه واللى انذل فانما انذل على سهولة المعيد الخلق مرة أخرى. فلما جاء قوى سبحانه وتعالى لم يجعل الأرض مبابة والجبال إلى آخر ما سوف في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى من الحاضرة السابقة قلنا لنا خالي التعبير القرآني المنجع للأرض من هذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأرض بغير قدر وإنما خلقها بقدر وذلك كما قلنا على عظيم قدرته سبحانه وتعالى حيث خلقها من أي صالحة لأن يحيى المساله الإنسان عليها. لكي تكون الأرض مذهبة للمساله يحيى عليها. ولا يتعالى فيها فحقق الكثير من القدر الماضي في الأرض. فانت حينما توفي الأرض عين مُتَدَبِّر رأى قدرة الله تتجلى في كل شيء فيه. فيه. قل لكي تكون من هذا كان لابد وأن تجمع بين ضطي لا يمكن أن يكون في شيء واحد إلا بقدرة القادة سبحانه وتعالى ومن هنا جمعت الأرض بين الصلابة واللون فهي صلبة تحمل أشياء كالجموة والعمارات وال. الجبابات والسيارات وتجمع عليها في تحتفظ بصلاباتها ومع هذا إذا ما تعملت معها تجد أن الأرض يليل يسر أن تحرها ويقول أن يخرج منها النباب تجمع بين السرولة وبين الصلابة وهذا حتى تكون مهّبة وهذا الإنسان يعيش عليها أولاً الأرض لما نهبت له نحن وجميعنا نحتاج إلى الماء. نحتاج إلى الماء. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الماء أخبر أن مسألة كفء لنا جميعاً له الأرض. الأرض التي تحتفظ بناك بالماء. تحتفظ الأرض بالماء شيء لا يقبل له العجب. وهو شيء لا يقبل. أنا إذا ما فحصرت خفرص نشل عيدك لنا وضعت فيها ماء أل أي يحصل كلما مر يوم اللي يحصل الله يتصرف صح لما كل عمله به عيدك لنا وضعت فيها ماء أل كلما مر يوم الله يتصرف كده طيب, طيب. Az áramló, aki szegezett Allah, és az árnyaló, aki Allah, mennyire kellene a csillónak? Mennyire? Tömör szoros az a víz, a víz, a víz, a víz, a víz, a طب بالماء هذه الأخير الألماءات من السنين خيف بس فأصبح بس فعلى الأمر الآخر على الساعة لا يكون فيه ترابة ترابة ترابة والعديل طبعا جايد ماء وصبب في هذا التراب صح؟ ما الذي يحصل؟ صح صح صح. ياخد قانيتان تقبل كبس الاثنين ما؟ لك نهاية ها؟ سيم ماء يعني ماء اتخارج الاتراب اللي تقدر تاخد ذالين عنده طيب حرضك بجئهم الأرض وهي ترمب واضرب ايه يحصل يخرج لك ماء عذب زلال صح حل <تصفيق> اطراب <تصفيق> ولطيني عض قولي بها الخزان اللي تحتنا فيه طالب ما يدي والله مختلطة بأطراب ولو مختلطة بأطراب هل يطلعون كيف؟ شخل شخل شخل شخل شخل شخل شخل شخل نظير إلى ذلك تحت اللي وضعه خلاص إسم اللي في القعد اللي يرضينا خلاص اللي لو قعد لا كده لا تريد شيء لا أي حاجة نعمل بتفش، مش شقة كده بتفش. أبي عن مخوض النيل مياه، البلد، وهاي كده، مخوض النيل ما فل الطابات 50 سنة ولا الله، وريت الله حس، وريت الله حس. شوف الفاية السلكة جميل مسلوب هي يبيع في الأرض. مين اللي عملها بقى مين اللي عرب كل مين اللي عملها ده مما مهيدة فيه الأرض ده مما مهيدة فيه الأرض تفجأ زعل الأرض نهادة بس بجعل ومنون لما تنظروا زعلنا زمان اللي... كل زماني من عبرت الأسيسة العبيت اللي تم احنا وتقولوا لنا يعني دعونا الله ثالث ثلاث فلعناها يعني ثلاثة فتفضونا إذا أقول ربنا إن واحد جماعة أقول لك دعونا وأنزلنا ويسأل المسيح الجاهل الجهود اللي على قدامه إنه لم يقول خلقنا وبقام واحد ويقول لك محمار أعدالله وا باله تنبه كل سامع لوعد كثير والبلبش يا ابني يا حبيبي اللي عندنا نادي السمات العربيه الا ان تشير الجمع وان الذاتي ضعفي يعني لما في واحد نظر وبيعظم نفسه وحيانا أننا سنفعل كذا وكذا في واحد يطلع تكلم منه أي كذا خلاص جسمه أو اسمها نون العظمة عند العرب نون العظمة فرميلة يتكلم عن كلمه والله فار العظمة فحق له أن يخوي جعلنا الأرض جعلنا الأرض لهذا عندما يتكلم منه يا العظمة في الجامع بالمن العظمة مش الجامع انا لا شيء يحتاج منك زي ما قلت لك في عظيم صنع الله في القاف تقول حاجه اللي مش هيقدر يخليك إنسان انسان موقو ها ما تخلصش عشان السماء انتم اشبج خلقا ام يا الله يا والله فتتكلم فيه فتتكلم فيه فما هي الأرض هذا كلها تبقى صالمة ليلا كل ما تحتفظ بالماء يلمس الإنسان وتتغير مع الإنسان كل هذا هاه يدل فإنما يدلل على قدر الله سبحانه وتعالى الذي لا يصعب عليه أن يعيد الإنسان كما خلفه أو ماض. يبقى معالك لم يزعى العدوح من هذا والجلال أوتاد امز격 outlook له هؤلاء العظيم سويح وعظيم خلق للاي جبال aint لذي أعتبر عن الجلال عنها أيتي لديك حديث من صحيح في وسن. في مصر في موسفل أم Rebel ա لمسفل في موسفل entren النبي صلى الله عليه وسلم يا لما خلق الله الأرض جعلت تميت فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فاستقر لما هذا جعل الواتب الواتب تلك تثبت بي وشياب وديه شيمة وكلا وكلا في الواتف في الواتف ما تقول هنا وتقول هنا وتقول هنا عشان نوضح لنا إذا صار تثبت دكتورش والشيخ هذا وكله فالاقتاد تثبت سبب دي فالوتد لا يثبت به الشيء أو الاقتاد لا يثبت به الشيء فالهنا سبحانه على قوي وعن الهياقة الاقتاد لا يطلع واحد يرسل كلام جميل قوي نقول لك ايه طيب اما تيجي في فتره الله ان تثبت القواعد وادي الجبال الجبال وادي الجبال اللي بقى الجبال هيجي في الاخر وتثبت من غير يعني هتثبت الارض من غير نسبة وأظهرها آعا صف اللي هي الأرض اللي اعتار فيها حي جل ولا آمن حت ولا حتى نزل ولا حتى طلعة كلها حتى واحد طبها من ومن غير جبال هو يعمل ومن جبال هو عمي عمي. صح وماذا عمل الجبال اللي بقى عمل الجبال بقى ليه يقول كلمة أجمد كل ما ذلك يعلم الناس الشخص الذي أس اسباب وتنسيه صحيه انت هتطلع تعمل حاجات كده اه واحد تروح ترمي الحاجات بتاعتك وتكلم المواعيد وادواتك في ايام وتتكلم يعني ha, és miután elnehezítjük a halálhoz, akkor az A halál nem halhat meg, في az ember nem halhat meg. nem A az ياخلق لكن ما يعلين ليه ليك ليه وزيادة خاصة وزاد في الفرق زادت واحد في عشر صوف ماريو. ال ال. من السحائل الله وجزي ليك جزى ذريه يعني الحالة اللي كانت فيها تضعف ما تكون الماء. تضعف ما تكون في حال في الطلق بتاع الأولاد بني الحالة لو أصفت أعزاء هل مقاضوا إليه؟ إليه إليه عندنا خلاص فطلق قطعت عدها ومتعجب ومشهزة بعض عفت ما تقول أولا أولاد هز هز تهزت لا أعيك رعدة في تحديد هزت نقلق بأنت رشعر أخيباً أعبادك هزت عليك هزت فظلق ضعيف وطلق قطعت عدها صحيح الله بس يسعي الواحد لكن ده تعلم من الله ليه كلية أن يتأخذ بالسيط حتى لو السبب يعمل تعبان وعيف هل بقى النتائج مين لرب الأسباب بس هل تأخذ السبب عشان نخرج من التواكل نفهم يعني إيه توكل إذا في توكل توكل الحقيقي أنا لا أفعل إيه بالأسباب إيه قالوا أنكم تتوكلون على الله أحاق تتوكله سبراع دولة قرار نعمل الأسباب تخطي الأسباب, الأسباب. الأسباب. قول لك يا خدت بالأسباب من نخدش بالأسباب فأعادين من نخدش بالأسباب وأعادين فقط عملين نقول م... م... م... رب وأعزين الدنيا من حولها في مغير. يا بالسبب خل بالسبب ويبطرّع عم لأس الأسباب لأنك لا أعرف إن تتخلق بالسبب وتوكل من المتائج بالسبب هذا الشريع لا شافت عليكي صوت من جميل خايف من السبب يدا على الله الا يعني ناخد اخر الاسباب عليكي ازاي لحياتك لحياتك انك ما تخليش بقى في حاجه وليه يا رب وزي الجماعه بتعطروا الكبار دول يجي خارج مثلا في في يقول لك اوعى معاك طعم وشراب ليه يقول لك لا ده تدافى مع الثقة بالله ليه يا عم يقول لك هو اللي بيوزق انت خش كده يعني أبيض ويمشي قول يا رب يا رب ايه يا ناطع انت يا رب ايه يا رب ايه ايه اللي انت بتقوله ده ايه الخيبة اللي احنا وصلنا ليها دي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ده لا عمر النبي عملها ولا اي نبي عملها انه النبي في اسفاره كان يتزود الجيش يزوده يعد الجيش يبقى الطعام والشراب قليل لكن بلاخد اللي في وسعنا وبنسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى لكن امشي كده واقول هو ده التوكل ده التوقع زي ما انا قلت ده يبقى ناطح ده وده لفظ علم لا شت لا تقول لي في ناس يطلع من المحاضره كل اللي يفهم يقول لك ايه الدكتور النهارده عشان. يا عم التناقض ده والمطع ده ده لفظ علم يعني. ده تناقض في الدين فاللي بيعمله بقى اسمه مناقضه خلاص كده طلعت في الدين طلعت في الدين صحيح والله ليس من الدين في شيء ده سيد موسى عمي خرج سافر العلق أخذ معه زادل وزوال العشار يقول للغلام آتينه غدا طب ما كان قادر يا الله نركب السفينة كان وقت ما نقول يا رب ويجي الأكل وخلص على كده اللبونا معلمناش كده وما ليش كده وما ليش لناش كده فشوف هنا انا عجبتني هذه الكالبة والله وقفت معها معجبا اني صحيح ليه ما كان قادر ما يبقاش فيه جبال لا ده بيعلمك ده ربوني بيعلمك انك لما هتصنع برضو صنعة خلي بالك تعمل لها مش عارف ايه و... وتسبت حالك وتاخد بالاسباب وتعمل ك... ازاي تحتل لحياتك وتعلمنا هذا وتعلمنا هذا وكافر بقى كلام أهل العلم سبحان الله عن الجبال عظيم قدرة الله فيها وعن الجبال وما تحتويه وكيف الجبل هذا الجبل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى شوف عنده إحساس ومشاعر الجبل ده آه والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأحد هذا الجبل يحبنا يا سلام ونحبه أحد أه؟ يحبنا ونحبه أحد يحبنا ونحبه أه؟ أه؟ والقرآن يتكلم عنه والخوة يتكلم عنه إنا عرضنا الأمالة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن أي يحملناه يا سلام على الكلمة الآية وأشفقنا منها إذا عرضهم شفق أيها والله وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا فتغرف تتفرج على الجبال بما فيها من كهوف ومغارات وإزاي هي أو تجزال ما في الأرض كده تقول سبحانه من خلقها خلقها وتبقى عظى ليك علشان ما تتكبرش انك لن تخريق الأرض ولن تبلغ الجبال تقول يا عم دي صنعت ربنا وانت قدامها زي القزم بت بت بتتعالى على ايه بتتعالى على ايه فمذكرة ليك وصرفة ليك عن الكبر وصرفة ليك عن الكبر فخلق هذا الجبل الشاهق العظيم ده مش هيرجع الإنسان يوافق جنب الجبل كلم له سبحان الله إذا والجبال ايه والجبال اوتادة وخلقناكم ايه ازواجة ايه ازواجة دي با وربنا طلب منا كده وفي أنفسكم ايه افلاتوا بالصرون أنت لازم تبص في في وفيك وتشوف قدت ربنا في وفيك واللي بدأ ده فالله يسأل عليه من وخلقناكم أزواجا يعني يبقى أزواجا بعض آل العلم قال أزواجا يعني مختلفون ذكر وأنث بعض الآخر قال مختلفون في الأشكال ضبيض وده سود وده محاوي وده يعني له حمره والمسال بتختلف بتختلف البعض الآخر قل اختلاف الطبع كل ده جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخرجوا الترمذي في سننه وأحمد في مسنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقولت لكم قبل كنت احنا لازم نلقى أولا إلى القرآن والسنة اللي هو بنسمي التف... التفسير بالمأثور وأقوال الصحابة والتابعين فوجدوا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وفسروا أزواجا هذه أزواجا هذه فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم من جميع الأرض يعني واخذ لون التربة كلها من جميع من قبضة قبضها من جميع الأرض فكان على قدر الأرض فمنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم الأبيض وشوف النبي يكتفي بالثلاث ألوان دول بس ولذلك بتوعى ال... النقاشة والألوان يقول لك هي دي أصل الألوان الثلاثة والألوان الثلاثة يقول لك يكون منه معظم الألوان عشان تبع أقول دور أصل في الألوان الأحمر والأبيض والأسود خلاص وكان منهم الحزن والسح والطيب والخبيث وهكذا الأرض هذه أزواجة بأ وهكذا الأرض أصنف يعني أصنافا وهكذا الأرض طيب الألوان تختلف. ده سود إذا ما قلت لك وده أبيض وده يعني أمحاوي وده, وده وده وده وده وده وده التشكيلة ما شاء الله لك وقت إلا بله ما يطلعش كل لون واحد ولذلك قالوا خد بالك بقى الحتة دي بيرد بيهم على الجماعة الطبيعيين الجماعة الطبيعيين اللي هو قلت لك أنه إحنا يعني توليد للطبيعة مفيش خالق ده عملية ميكانيكية بتحصل وخلاص هي عملية ميكانيكية بتحصل وخلاص يبني الحاجات الميكانيكية تطلع كلها حتة واحدة يعني لو هي عملية طبيعية ميكانيكية كان كلنا نبقى لون واحد وطول واحد أكل شيء يا ابن طالع كده خلاص طبيعة بتديك طبيعة بتديك واخي بالك لكن دي وراها وراها يا ابن وراها خالق بيشكل سبحان الله بل تبقى الأب والأم مؤسارين يطلع الأب طويل سبحان الله العظيم هي دي آية الله سبحانه وتعالى سود ابيض حيوين يطلع وحش وحشين يطلع إيه عشان يقولك إن يا ما يش آلة مكنا لا دا فيها ورمنها كل فيكون كل فيكون ما يش وثيرة واحدة يزأ بعضيها. فدي تطلع ناس مختلفه ها في الالوان ده مش كده وبس والالوان زي الوان الارض زي الارض كده ده مش كده وبس لا ده بيختلفوا كمان في الايه في في الطبع في الطبع زي طبع الارض في ارض تلاقيها صخرية وفي ارض تلاقيها ايه سهله ليينه يا عم البنات مين كده هناك سهل وهناك حزن، كالعرب يسموه حزن، حزن ده يعني يبقى شديد كده، شديد كده، وخبالك إمتى؟ وكانوا يحبوا يسموا عيالهم كتير كده حزن حزن واللي يسمى غضنفر واللي يسمى مش عارف، سموا أسماء ضباع كده كلها وخبالك ولذلك واحد مرة سألهم بيقول لي عن لكم العجب، سمونا أبناءكم أسماء منفّضة. وتسمون عبيدكم أسماء مبشرة توصل لقى العبد وغبالك فرحان مرجان وغبالك كده حاجات كده تفرح كده إيه إيه إيه حزن يا عم يا لأصة كده فالراجل بيستغرض يا عم انتوا عمالين تسموا أبنائك أسماء منفرة وعابدكو بتسموهم أسماء مبشرة فقال له ورد جميل جداً قال له إنا نسمي أبنا أنا لأعدائنا العائل بتطلع تحارب بتطلع تحارب فلسمي أبنا أنا لأعدائنا ولسمي عبيدانا لنا العبد قاعد معايا فين في البيت بيخدمني فأنا عايز حاجة مبشرة يبقى فرحان ومرجان كده حاجة حيلوة كده حاجة تبسط لكن ابني بيخذ حاجة بالأعداء يوم بيطلع راجم العدو من يبارزني؟ وم يطلع يقول له انا تامر تامر ايه ده حاجه من البداية كده واكسه فلازم يطلع يقول له ايه حسن غضاب صار عايز تخوفه كده من هاوي مش هيقول له تامر ولا نونو ولا بتاعه والكلام الخاوي اللي ده واخد بالك فحسن دي فيطلع من الناس بقى مش حسن في الاسم ده يطلع منهم حسن فين في الطبع فتلاقي الناس زي الارض بالضبط كده ما احنا خلقه منها فيهم السهل زي الأرض اللي سهلة ياخد ويدي معك حلو كده تعرف تتعامل معاه اه وفيه الايه الحزن الصلب ده صلب لا ما, ما ما ما يعرفش يتفاعل يعني تلاقيه كده قفل مسوجه خلاص شمال مين هو كده هو كده طخ خلاص دي واخدينها لان احنا خلقا منين ها من الارض فواخدين طبيعتها فزي ما فيها سهل وفيها حزن وذلك الناس فيهم السهل وفيهم ال وفيهم الحزن وفيهم الحزن ناس الله أن نكون من السهل يعني وليس من الـ من الـ من الحزن ففي ناس تبأطباعها شديدة شديدة خلاص كذلك من الأزواج الأصناف زي ما فيه اختلاف في اختلاف الطباع في الأخلاق يبني في الأخلاق في الأخلاق والسلوك فلن يقول ومنهم الطيب والخبيث الأرض كده طيبة ترمي فيها البذرة تطلع لك عشر تطلع لك شجرة طيبة طيبة ولذلك هو حتى ربنا ضرب المؤمن مثل المؤمن والكلمة الطيبة كشجرة ايه؟ طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين هو المؤمن كده تاخد منه خير على طول طيب زي الأرض الطيبة وزيك يقولوا ان الأرض الطيبة أكرم ما تكون كريمة جدا، كريمة جدا، الأرض الطيبة دي كريمة جدا. ارمي فيها البنزلة شوف تاخد منها هي. شوف كرامها بق شوف كرامها بق وما ترميش تلاقي حيات كمان طال عليك كده يعني هدية من عندها يلا يا سيد خلاص أرض كريمة فتبقى أرض طيبة وفي أرض العارم الله خبيث للأرض السابق خبأ ترمي فيها اللي ترمي فيها يموت آه زي بالعالم الخبيث ما همن تعمل معاه ما فيش تدي له أكلك كل على طول زي اللي هواية الأفوات اللي كانوا بيحكمونه دول أرض خبيث تبلع بس تأكل بس تديش ما تديش أرض خبيثة، فطباع الناس أزواج بي، طبع الناس بي بتختلف، بتختلف. إذا أنا عندي اختلاف في اللون، عندي اختلاف في الطابع، عندي اختلاف في في الأخلاق، في الأخلاق. هي زي الأرض بالضبط، زي الأرض. وده كلام قلبه النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى إيه؟ وخلقناكم إيه؟ أزواج. يبقى مختلفين، أصناف، أصناف. كل صنف له. آآ آآ نظام في خلقي تقول لي خالق الناس والله والطويل بقى والقصير والتخين والرفيع وخذ زي ما انت عايز خذ زي ما انت عايز هنا يأتي الما في تفسيره القيم الطيب تأوليات أهل السنة ويقول لك ايه يقول لك الاية دي وخلقناكم ازواد يعني اصناف واشكال مختلفة مختلفة يقول لك الآية دي قال بعضهم وقيل لبعضهم إنها تنكر حكم القائف ثلاث كلمة دي في تفسير كده تنكر حكم القائف إيه اللي حكاية إيه اللي دي يعني إيه يعني إيه؟ معشان كده احنا قلنا اللي بيقرأ في التفسير ده لازم يكون عنده ايه ها خلفية علمية كده احشوفان بيها وايه لكن تعب عليك كلمة زي كده يوقفوا الدماء ولا, ولا عايف حاجة تنكروا حكم القائف يعني يعني من وجه نظر دول ان الآية دي بتقول خلقناكم ازواجا يعني اصلافا مختلفا طب ايه قائف ده بقى القائف رجل رجل كان معظوفا عند العرب يحسم الخلافات إذا حدث تنازع في النسب في النسب فمثلا كان في زمان ربنا عافينا وإياكم أصحاب الريات اللي هي المرأة البغي فتبقى عاملة راية السودة كده على بيتها زي أخيرتها السودة وخبالك فاتعارف انه دي جاء الناس اي راجل يقضي وطره بالاجل يدفع ويقضي زي بيوت الدعارة يعني. العرب كانت تعب الذكور ومتيجي البغية دي تحمل طيب دخل عليها عشرة وميطلع كل واحد في العشرة دول يقول لك هذا ولدي هو الذكر تذكر هذا ولدي يقطعوا ده ابن مين ازاي بازاي بقى دلوقتي بقى تحليل المش عارف المنية والدن والحلاف بقى اللي ما كانش فيه كلم دخال فيعملوها ازاي يقوم يجيبوا القائف ده القائف ده يجيب العشرة ضجال ويجيب الطفل يبص للعشرة ويبص للطفل يقوم يقول لك هذا ابوه هذا يا ابو بيعرف ده منين بقى او ازاي بقى وزي هو عنده خبرة ده زي ما كان في عرب عندهم خبرة في معرفة الاثر وقال لك الاثر جابتها مين وعرفة الاثر وكذا وكذا خبرة. خبرة. خبرة خبرة دي بيأتيها او كيف يعني يقضي بها بينظر الى اصابع القدمين اصابع الرجلين شكل الساقين ملامح الوجه ويقضى يقول لك ده ابن ده بالظبط كده فالآل لما جت وقالت وخلقناكم أزواجا يعني يبقى مختلفين فمدام مختلفين وثابت بيننا الاختلاف يوم يقول لك تاب القائف بقى يقول ده ابن ده ازاي يعني يبقى معنى كده ان القائف عملوا قائم على الاتفاق وامر الخلق مبني على الاختلاف قالوا كده وعشان كده انكروا حكم القائف هذا كلام غير صحيح لماذا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام النبي نفسه عمل عمل القائف هذا وأخذ بقوله لإن يا أخوه الآية تتكلم عن اختلاف اللون واختلاف الطبع واختلاف الخلق لكن في الخلق النبي أخبر في حديث صحيح إذا على ما الرجل ما المرأة شابه الولد أباه يجي ذكر ويشبه أباه على ما المرأة ماء رجل أنسى بإذن الله وشابهت البنت أمه دبا فيه شابه لازم بين الولد وبين أبيه وبين ها البنت وامها لازم في شكل بقى في شكل ستاه دي بقى اللي بيقدر يعرفها من القائف القائف وجالك لو تفتكروا زمان قوي وانا بفصل لكم صوره النور من حوالي مثلا كال50 سنه باين ولا من حوالي ايه ليال فقلت لكم لما جاء هلال بن اميه هذا حديث البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم امرأته بالزنا، واتهم بشخص محدد أنه رآها تزني مع شريك ابن سمحان، حدد الرجل، وإحنا اتفقنا إن الصعضة ما ما كانوش يعني ملائكة ومعصومين من الخضوع وارد فيه، لكن مش بالحجم اللي عندنا. ولا كان بيستمرئ المعصية يعني كان بيعمل معصية يعني كان تجلده نفسه من زينا نتبهى بيها ونستمر وما إي لها ربنا عافينا وإياكم يا ربنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي قال له البينة أو حد في ظهرك، فقال يعني الرجل يتلمس رجل على مراتي فأذهب وتلمس البينة والله إن الله يعلم أنني صادق ولا ينزلن من الله ما يبرئ ظهري من الحد وفيعل ربنا أنزل آيات الاعار اللي مقتضاه الرجل لو رأى امرأتاه تزني وليس معه شهود لو مع شهود خلاص ما معهش فبمسكوا أنو الذين رمونا أزواجهم ولم يقل لهم شهدا وإلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يوقف الله أربع مرات يعرف بالله إنه صادق فيما رماها به من الزنا والخامسة يقول ولعنة الله علي إن كنت كاذبا تيجي الماء إن صدقته رجمت أردتوا كذبته كذبته إحلف زي ما حلف ويذرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين يوم أحلف جهل الحلف جاب المرأة صادق قالت لك الذات حلف حلفت يوم النبي يقول الكلمة بقى كانت حامل وهلال في هذا الولد عنه ده ابن شريك مش ابنه خلاص يوم النبي با استخدم عمل القائفة هو يوم يقول لي با يوم انظروها لهم ما تيجي تضع با فإن جاءت به أكحل العينين خدل جساقين ساب غلق اليين فهو لشريك ابن سمحا إبلك الزانية فعلا خلاص لو جابت الولد لينزله جاءت به أكحل العينين إنه فيها سوادك المعطك وحلك كده خدلج الساقين يعني ساقين وآه مدمليكين كده آه عارف يعني مدمليكين تتخال حلوين كده مش مش مسلوعين زعلان دلوقتي كده خدلج الساقين سابغا الإلياي إليا بتاعته دي مليالة يعني فهو لي شريك ابن سامحا او ده عمل القائف ليه؟ ان كل الصفات اللي النبي قالها دي كانت في مين؟ في شريك ابن سامحا فبالصحابة يتمنوا انه هو يجي كده ولا ما يجيش يتمنوا ايه؟ يتمنوا ما يجيش عشان ما تطلعش المرأة ايه؟ زاني ومش مش عزيزة بقى زاني يعني اطلع واجل كذابة لليش المرأة عند العرب تطلع زاني فيقول فرقدناها فجاءت به على الوجه الذي نكره يبقى جاءت به اكحل العينين خدل لج الساقين سابغه للرجل ده عمل القائف ابو كن كده شريك ابن سبحاق كده ولذلك النبي قال لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها يبقى كان هيعتبر دي يعتبر هذا ويعتبرهاش يعتبر ادي عمل القائف ادي عمل القائف فاللي بعمل هذا العمل واخذ به واحتج به يعني يأدي حديث بصري البخاري ولذلك البخاري في اخر كتاب الفرائض عمل باب مسميه كده باب القائف باب القائف فذلك في قصة طيبة جدا تقول فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة الأجمعين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا وفي لفظ المخالبات وجهه يتلألى فرحان أو يبين على الوجه مسرور وجهه يتلألى مسرور وجه بيبان على وجهه حزنك بيبان على وجهه فتسألوا عن السبب فيقول لها إن محرزا المدلجي المدلج قبيلنا معروف إن محرزا المدلجي في لفظ القائف شغلته بها ايه معروف نوع القائف ده إن محرزا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيد حب بن الحب أسامة بن زيد رأى هو بكر أسامة وزيد رأى أسامة وزيد وعلى رؤوسهما قطيف قد غطي رؤوسهما بها وبدت أقدامهما وبدت اقدامهما يبقى الوش متغطى مش شايفه عشان ما, ما يبقاش عارف ان ده ابن ده ما تتعرفوا من ايه بالوجوه لكن لا اول وجهين متغطيين اللي طالع ايه الاقدام الرجلين بس فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض كده مش شايف الوشوش اهو يعني ممكن صحاب جيرال لكن شوفوا عشان قائف هل هذه بعضها من بعض الأخدام دي مرتبطة ببعضيها بعضها من بعض طب النبي صر أو كده ليه ليه كان حاصل مشكلة اشتبع مش فين يا كان حاصل مشكلة وتقول بعض الناس على أسامة وأبيه زيد كان شديد البياض أبيض خلاص هو تزوج مولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجبت أسامة فجاء أسامة شديد السواد فطعن بعض الناس فيه أبوها أبيض زي القطن وده طالع أسود زي الليل لا بقى والناس كده لا لا خلاص فطاعنا في الحته دي وده كلام مالهش صهيل لأن النبي حسمه من ذي قبل لما جه رجل وحديث البخاري قال له انظر الي أو يعني. أو اه يعني اهو الله ابيض حلو اهو أبي. قال وانجبت امرأتي هذا يقبل فحم في ايده وجاي بس مش عايز يتكلم اكتر من كده بقى اسألوها بقى جي كده ازاي فهو النبي ساله عندك جمال حمض او صف؟ قال نعم ولا عرب مفيش عرب عدوش جمال قال افيها جبل اورا طلع فيها جمل اسود قال نعم قال من اين يا الله عم. من اين <تصفيق> فشوف الاعراب رد هلو شوف الحجة ويجيبشي الحجة تخلى رضاك بالحجة هو طلع فيها جمال اسود اه من اين قال لعله نزعه عرق يعني الجمال دي كان لها جيت دي سود قال ولعل ولدك نزعه عرق شميانة دي يا عم يعني انت بتدافع على الجمل انت فيها شحم على الواد وامه سبحان الله سبحان الله لكن ليه نفوس الناس وجهل اللي يعمل كده وجهل الناس بيعمل كده وشو بقى لما يطلع كلام زي كده ويدخل الشك ف قاعدة دي قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لما شككتوا في هذا الامر يوم يأتي هذا القائف بقى وغبله وبحايده ومش عارف مين ده ولا مين ده وواحد اسود وواحد ايه ابيض ما لو هو راجل عبيد ملوش بالحكاية يقول لك مش مع بعض ده واحد يسود الترابع ده سوداني وغبالك <تصفيق> وده يغزلها في بسنا ده ما قالش ده معها بياض هذا هذه القدم وسواد هذه القدم اللي انه قال ايه هذه الاخدم بعضها من بعض فكانت شهادة من هذا القائف ايه لسيدنا ايه مسامة ولزيد وتبريئة لرحم هذه الام التي يعني همزه وغمزاه كثير أو بعض من الناس بعض من الناس فاقول اني اللي قالوا اننا خلقناكم أزواجا لتم في عمل القائف هذا كلام غير غير صحيح غير صحيح اللي اختلافنا في الطباع اختلافنا في الاخلاق اختلافنا حتى في الاشكال لا ينفي وجود الشبه بين الآباء وبين الأبناء وهذا الشيء يحدد ويعرف القائف الذي أقرى النبي صلى الله عليه وسلم عمله بل وعمل عمله كما ذكرنا في وقعة هلال ابن أمين إذا الآيات تشير إلى عجيب خلق الله وقدرته في خلقه وقدراته في خلق الأرض الجبال الإنسان باختلاف صوته وأشكاله وألوانه بل وما ركب فيه وما ركب وما ما ركب في الزلك أنا قلت لك زمان لو قعدت تفكر في نفسك وفيه وفيك وبصلي وبصلك يعني كل حاجة فيك وفيه تخليك تقول سبحان الله سبحان الله العين لربنا سبحانه تعالى بدهالك وشغلها وعملها وازاي بتاعك الصورة والضوء وازاي تتسع القرارية بتاعتك في في الظلمة وتضيق في في النور الاهداب والرموش اللي تحفظ عينك الغدر الدمعية يعني انت عينك دي عينة بيخش فيها تراب تراب وشوف القرارية بتاعتك دي عاملة ازاي ايبال عن ايه زيز حساس جدا شو حاجة حساسة جدا التراب بلا متالك ما يقطعاش ما يبوزعاش ده بيخش بتقابله غدد دمعيه على طول الغدد الدمعيه دي يا ابني بتنزل ميه الماء اللي بينزل الغدد الدمعيه دي بيتبهدل التراب ده يعملوا فاتة يطلعوا لك ايه هو في الاخر تاخده كده مصنع شغال ده مش انت اي حاجه تقعد تفكر تقول ايه ده سبحان الله العظيم يا اخي هو في انفسكم يعني بص بص يا اخ بص شوف قوه ربنا سبحانه وتعالى فيك المفاصل اللي متركبة في, في, في إيدك وفي جسمك ويأتي حديث نبي صلى الله عليه وسلم صحيح إن فيك 360 سلامة يعني 360 مفصل بعدد أيام السنة 360 مفصل شغالين شغالين اللي خلص صباحة كده لو صباحة ده بقى حتة واحدة كده مع مش ده طب بيش وقف عاملة كده ليه ولو وقفت وعامله كده ما تنفعش ما تنفعش فلازم يكون فيها الليونة والالبتاه دي كم مفصل بقى فيها دي مش قوه والبتامش ايه ايه ايه اللي لا فيها دي وايه الحلاوه اللي ده المفاصل اللي اللي شغاله ولذلك النبي دعاه ان انت كل مفصل من دول لازم تصدق عليه مش تمشي وتضرب وتشغل المفاصل في معصيه الله تتصدق عليه المفاصل اللي شغالة دي سبحان الله أذنك أذنك دي ضوّع فيها وشوف فيها يعني وجدوا فيها يا عمي آلاف من الكرات السمعية حاجة اسمها كرات سمعية اللي هي تخليك تمازل الأصواف أبقاعد هنا وقاعدين واحد يمضح من بار أسعي أقول لك سابق الحج محمد ده طب انت شفته لا والله طب عرفته ازاي طب عرفته ازاي يجي صوت تالي واحد تالي يقول لك ايه يقول لها جابك يقول لك جلال عرفت انين اني معه جلال من صوته الله طب والصوت اداك الصوت الصوت اداك الصوت لا ده اللي بيحصل ايه اللي انت في حياتك دي كل صوت بتسمعه بتتعامل معه كرة جوا ودنك بسمعه كرة السماء ثم تحتفظ بالصوت ده تحتفظ به وقت ما يطلع الصوت ده الكرة السمعية دي تزني للمخ تقول له ده صوت محمد اللي انت سمعته من مش عارف منه ده صوت سعيد ده صوت علق ده ال ال العدة الشغالة دي ايه ده إيه يا عم ده ايه ده سبحان الله العظيم ترهد بعد بص بص يا عم اللي خلق كل ده وبدأ كل ده مش هيعيد ده عيب عليكم عيب عليكم سبحان الله وخلقناكم لكم ايه ازواج ازواج فتبص بقى في خلقك يا عم وشوف اختلاف الخلق وتباين الخلق يا وبس رح وشوف عشان تعرف ان ربنا على كل شيء قدير قدير تعال بقى خد نعمه وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهار معاش في تلت حاجات ودول من أجل اجل النعم اللي ربنا أنا عم بيهم علينا حنوف ذا معاهم وشبه أهل العلم قالوا فيهم إيه ودل لو أنت عايز تكمله وتعرفه يبقى انساء الله أشوفك يوم الاثنين القادم شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ولتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيمني ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.